نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعتي الأظهر وام القرى سابقا في اللقاءات الماضيه تحدث فضيلته عن شعبه الإيمان وعن أن اصل الاصول فيها الإيمان بالله عز وجل وقد افاض واجاد في الحديث عن هذا الموضوع الهام جدا وفي هذه اللقاءات باذن الله عز وجل نبدا من هذه الحلقه يتحدث فضيلته عن الاصل الثاني بترتيب القرآن كما ذكر فضيله الدكتور عبد الستار حفظه الله وهو الإيمان باليوم الآخر في البداية ارحب بفضيله الدكتور مرحبا فضيلتك الله اعزك الله فضيله الدكتور أكيد الإيمان باليوم الاخر يعني ذُكر في القرآن في الأصل الثاني مباشرة لعل هذه يعني ثاني حكم معينة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 والزمنا وكلفنا بان نؤمن بها ايمانا وفيقا بناء على خبر الوحي الصادق الذي لا يكذب ومن هذا الايمان بالله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى هو غيب محض وهذا الغيب المحض نؤمن به الذين يؤمنون بالغيب كما قال الله ولكن الله سبحانه وتعالى غيب من جهه الذات فقط لكنه من جهة الاثار والخلق والدلائل فهو اعظم وابين من كل شيء نعم فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وخلق الانسان والماء والزرع والدرع والهواء وكل شيء حولنا فاذا هو من جهة الاثار بين واضح دليله قائم في كل نفس لكن الاصل الثاني وهو الايمان بالدار الاخره يعتبر غيبا محضا نعم لا يوجد ادنى دليل يدل عليه من جهه الاثار لا. فلم ياتي احد من الاخره ليخبرنا بعد ان مات ليخبرنا بانه راى كذا او كذا لا. ولم يذهب احد لم تقم الاخره بعد لكياتي احد يقول رأيت فيها كذا او كذا ولكنها غيب محط يجب ان نؤمن به ايمانا مطلقا وثيقا بناء على خبر الوحي الصادق وبناء على دليل العقل الذي سنتكلم عنه وبناء على حكمة الخلق فان الاخره هي الحكمه التي تفسر هذا الخلق الكوني ثم بناء على المصلحة المتحققه في الدنيا والاخره للايمان بهذه الاخره نعم وابتداءا الدار الاخره هذا عنوان للطور الثاني من الحياة فالانسان بين طورين من الحياه نعم الطور الاول الدنيا الدار الدنيا الاولى وهي منذ خلق الله الانسان الى ان ينفخ نفخه الصعق نعم وتنتهي الحياه في الارض وه وه وه وهذه الدار الدنيا بالنسبة لكل انسان هي ما بين البلوغ ما بين الميلاد نعم لكن التكليف فيها ما بين البلوغ الى الموت نعم في ينبغي ان يسير فيها الانسان على جانب التكليف الالهي الذي شرعه الله ليؤدي بذلك حق الله سبحانه وتعالى ثم ليرجع في الاخره ليحاسب على هذا الاساس لا. ثم يصنف ففريق الى الجنه حسب الاعمال الصالحه وفريق الى السعير والعياذ بالله اذا تمرد الانسان على مهمة خلقه ووجوده نعم الطور الثاني هو الدار مم. الاخره لا نقول الدار الثانية لان مم. الثانيه تاتي بعدها الثالثه والرابعه لا يوجد ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار لهذا الطورين الطور الاول الدنيا الطور الثاني الدار الاخره والدار الاخره لها اسماء كثيره سمى القران هذا الطور باسماء كثيرة منها القيامة هذا اشهر الاسماء نعم. ومنها البعث يوم البعث ومنها الحشر ومنها الحاقة والقارعة والواقعة الى اخره لكن اشهر الاسماء بالنسبه للقران لاننا في مواقف قرانيه نتكلم عن موضوع قراني شامل نعم لما بحثنا وجدنا ضربا من الاعجاز في القرآن الكريم من جهه أن الدار الاخره هي اسم للحياة منذ نفخه الـ الـ الـ الاحياء سنتكلم عن ذلك ان شاء الله نعم نفخه الاحياء الى ان يفصل بين الناس في مواقف القيامة ثم يساق كل فريق إلى الدار التي يستحقها بعدل الله سبحانه وتعالى وجزاء لاعماله وهذا خلود ابدي مستمر لا ينقطع نعم فهذه الدار الاخره اسم لهذا كله اما القيامة اما القيامه فهي اسم لقيامه الناس من القبور نعم فهي مرحله, جز... مرحلة جزئية مرحله من ال... من, هم... من هذه الدار الاخره نعم. كذلك البعث اسم لزجر الانسان الزجرة الاولى التي يبعث بها من القبر نعم الحاشر هي اسم لموقف محدد وهو حين يحشر الناس في جحام هائل قبل ان يفصل بينهم نعم. فهذه الاسماء كلها هي اسماء مراحل في هذا اليوم الطويل نعم. اللي يسمى الدار الاخره ثم يستمر الخلود فيه ابديا وهذا الاستمرار الابدي امتداد لمعنى لاسم الدار الاخره نعم. فلذلك كان اجمع الأسماء في القرآن هو الدار الاخره نعم. او الاخره لماذا لانه يوش... اذا قلنا الدار الاخره فيكون اسم من اول ما يحيى الناس الى يجمع كل أن... هذه الاشياء أن... ان ينزلوا منازلهم في الجنة أو النار ابدا الابدي نعم اما القيامه فهي اسم كما قلنا للقيام من القبور نعم فلذلك وجدنا الدار الاخره وهذا لون من الاحجاز عجيب جدا وجدنا ايش الدار الاخره وما يتفرع منها زي النشاه الاخره وما الى ذلك وجدنا تتكرر في القران نحو 150 مرة نعم ووجدنا القيامة وهو اشهر الاسماء يتكرر 80 مرة فقط نعم لانه يدل على دلاله جزئية نعم ووجدنا البعث الساعة, الساعة تتكرر 40 مره كلمه نعم. الساعه التي هي وقت انفجار الكون نعم. الذي لا يعلمه الا الله نعم. الله عز وجل جعل مقدمات للقيامه نعم. وجعل لها كما جاء في في, في وفي السنن جعل لها اشراط وعلامات كبرى فاذا تحققت هذه العلامات وقعت لكن وقت انفجار الكون وقت قيام السا... يسمى الساعه هذا الساعه اسم الله وردت 40 مرة لا لا لا البعث ورد 30 مره يبقى صب 40 و30 70 و80 150 كان للاسماء دي كلها وهي اشهر الاسماء جاءت مثل اه تقابل كلمه الدار الاخره فدل على أن الدار الاخره القرآن ال الذي اكثر من ذكر اسم الدار الاخره الاخره او الدار الاخره او النشئه الاخره او ما كما الى ذلك هو الاسم المختار الصحيح الذي يدل على القيامة وما يليها الى امتداد الابد هنا ايضا نجد القرآن الكريم يكثر اكتارا كبيرا جدا من ذكر الدار الاخره سعف التناول كذلك شاع واشعت النطاق لماذا لان الكفار لما وجدوها غيبا محضا اكثروا فيها الانكار اكثرا نعم no. الكفار كانوا يؤمنون بالله نعم no. ويعترفون بالله سبحانه وتعالى بل بكثير من صفاته الصحيحه ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم نعم no. فاعترفوا بالله وبصفه العزه وبصفه الحكم او صفه العلم او ما الى ذلك نعم no. قل من رب السماوات والارض قل الله فهم وهم كانوا يعترفون بذلك المشركون لو سالتهم من الذي خلق السماوات والارض من يحيي ويميت كذا يقولون الله فيقولون الله فاذا هم يعترفون بذلك وبصفات الله اما الاخره فيستبعدونها استبعادا محضا لماذا لانها غيب محض اولا فانيا لأنها تناقض هواهم لأن الذي يؤمن بالاخره لابد أن يعبد نفسه في الدنيا لدين الله سبحانه وتعالى تهيئ للمحاسبه نعم فانت فهو الان يكره ان يعبد ان يترك الشهوات الملذات العمى الإرسال المطلق في الحياة كالبهيم فهو يحب ذلك لذلك ينكر الاخره لانها هي التي تأتي قيدا على هذا السلوك الانساني نعم. ومن هنا اكثر القرآن ذكر الاخره او الدار الاخره بكثرا واسعا اوسع اوسع عقيده تحدث عنها القرآن الكريم بعد الايمان بالله هي الايمان بالاخره نعم ومن مناسبه الايمان بالاخره في ترتيب القرآن في كثير من الايات ليس في كل الايات في كثير من الايات ياتي الترتيب الثاني مباشرة لا. بعد الايمان بالله لا. لان الايمان بالله هو الغايه الاصليه الاولى الذي الذي يصلي الذي يذكر الذي يذكر،, يذكر،, يذكر الذي يزكي الذي يصوم ينبغي ان يقصد وجه الله سبحانه وتعالى لا. ثم هناك غايه تبعية وهي الدخول الجنة والبعد عن النار لا. وهذه غايه اقرها الله سبحانه وتعالى وجعلها من الغيات لكنها غايه تبعيه تابعه للامان بالله سبحانه وتعالى حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يقول الله فيهم وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا يدعون الله لذاته ثم رغبا في الجنه وفي عطاء الله ورهبا من النار والبلاء يوم إلى ذلك من هنا أكثر القران العظيم من ذكر اليوم الآخر في القران اكثارا واشعا النطاق حتى انه مثلا بالملاحظه الشكليه الاولى انه لما ذكر اسماء السور وجدنا نحو 17 سوره تسمى باسم القيامه وما يتعلق بها نعم. الدار الاخره وما يتعلق بها الدار الاخره لها مظاهر تسبيقها ولها اشياء تقع فيها ولها أسماء خاصه بها نعم تجد 17 سوره الانبياء الله عز وجل ذكرهم في القرآن في سته او سبع صور فقط نعم اسم اسماء الانبياء الله سبحانه وتعالى وهو العلي الاعلى رغم ان الحديث عنه اوسع نطاق من القيامة لكن ما ذكر باسماء الصور الا ثلاثه او اربعه نعم. مثل الرحمن وفاطر وغافر والإخلاص على إذا اذا اذا اعتبرناها باعتبار الموضوع نعم. لكن اسماء القيامة تكررت اسماء سوء الصور وهذه ملاحظه شكريه تدل على غايه الاهتمام نعم وجدنا اسماء مثلا ما قبل القيامه التكوير تكوير الشمس والانفطار والانشقاق والزلزله اسماء صور في القرآن هذا قبل قبل وقوع القيامه ثم وجدنا اسماء للقيامه نفسها اسماء للقيامه مثل سوره القيامه سوره القيامه والحقه والواقعه والقارعه والتغابن وما الى ذلك ثم ثم وجدنا اسماء سور تتكلم عن اشياء تقع في القيامة مثل الاعراف التي يقف عليها الذين ينادون بين الجنه والنار ومثل الحشر اسم الصورة حشر في الدنيا او حشر في الاخره هناك في التفسير هكذا ثم ثم أيضا هناك اسماء الزمر التي تساق إلى الجنة أو تساق إلى النار فإذا هذه أسماء متكرره للفت الأنظار إلى أن القيامة أمر خطير لا ينبغي للناس أن تاخذه بهذه الخفة والاستهانه والتكذيب السازج بمجرد الاستبعاد وهكذا انما بين القرآن العظيم أن هذه الدار الاخره امر بالغ الخطوره نعم. وهو يلي مباشره الايمان بالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الايه رقم 177 من سوره البقره لما عدد لما عدد شعب الدين شعب الاسلام بدا بالشعبه الاولى بالايمان قال نعم. ولكن البر من, من امن بالله, بالله واليوم الاخر نعم. والملائكه والكتاب والنبيين هذا ترتيب أيضا في جاء في سوره الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله, يرجو الله واليوم الاخر وعلى لسان شعيب في سوره العنكبوت يقول ربنا والى مادينا قوم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وارجو اليوم الاخر هذا ترتيب وهوا ترتيب مقصود بيات للتنبيه على أن اليوم الآخر هو الأصل الثاني في دين الله في جانب الايمان لخطورته ولانه يترتب عليه الجزاء الأبدي من الخلود في الجنة او العياذ بالله الخلود في النار للكفار ونعوذ بالله من حال اهل النار نعم بعد ذلك نجد القرآن العظيم يكرر هذا الأصل في معظم صور القرآن خاصه الصور المذكيه التي جاءت في المفصل ففيها ذكر الجنه والنار بكثره نعم. لكي يؤسس الله سبحانه وتعالى هذه العقيدة في قلوب الناس لأنها المدخل لإصلاح البشرية في الأرض قبل أن تذهب إلى الاخره نعم. وبذلك كان القرآن الكريم يتناول هذا الجانب بالتفصيل الواسع النطاق ويبين ويدلل عليه ويرد دائما على شبهات الكفار ودعاوى الكفار الذين اشتد انكارهم لهذا اليوم انكارا بالغا نعم لما قلنا لانه غيب محض ولانهم يعلم انه يضاد لانه يضد اهواءهم وشهواتهم وهم يريدون أن يعيشوا الحياة في حرية مرسلة مطلقه مثل البهائم والله عز وجل ابى ان يكون الإنسان كذلك لا بد أن يكون الإنسان منضبطا منضبطا بدين ميسر نعم فيه تيسير في التكليف لكنه بد أن يكون منضبطا والا تحولت الحياة إلى غابه من الوحوش وغابه من الصراع والفوضى يؤدي الى تعطل حياه الانسان في الارض فلا يستطيع ان يثمر او يعمر او يقيم حضاره او يتفرغ لعباده الله التي تؤهله الى هذا الخلود الابدي في جوار الرحمن الرحيم يوم القيامة ان شاء الله او اذا اذا بالدار الاخره او باليوم الاخر هو ضروره لضبط السلوك الانساني نعم هذا يقرره القرآن في غايه الوضوح نعم يبين ان ان الفوضى التي تترتب على سلوك البشر في الدنيا تكون نابعه من انهم لا يؤمنون بالجزاء بالعودة بالحساب بأن يؤدي كل واحد حسابا وبيانا لاعماله فإذا كان الإنسان لا يعتقد ذلك تحولت الحياه فعلا الى فوضى ولذلك الايمان باليوم الاخر كان قديم النشئه مع الإنسان ما ترك لما ترك إطلاقا هذا التنبيه على هذا الاصل اطلاقا حتى في اثار قدماء المصريين او غيره يقولون المصريين هو او المصريين هم اول من عرف الـ الـ الكلام عن الدار الاخره والقبور هذا خطا هذا لان بعث فيهم انبياء علموهم هذا يعني ما هم اخترعوا هذا في من عند انفسهم لا يستطيع الانسان أن يخترع هذا بالعكس ده ينكر هذا لا. لكنه جاءه الوحي الالهي ليضبط حركته ولذلك الايه التي ذكرناها مرارا في سوره طه لما نزل ادم عليه السلام الارض علمه الله ذلك من أول الطريق لا. فإما ياتي انكم مني هدى لا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشه ضنكه في الدنيا ونحشره يوم القيامة اعما اذا ال, ال, ال, ال في قصه ابن آدم قال اني اريد ان تبؤ باثمي واسمك فتكون من أصحاب النار نعم وذلك هو يعرف الجنه لان ابه كان فيها ويعرف النار لأن الله خبرهم عنها فالقضيه في واضحه فزاء من اول ما عبر الطريق الـ الـ الـ الـ الـ الهبوط الى الارض علم ذلك لأنها ضروره حتميه لضبط سلوك في القرآن الكريم يقول الله تعالى إلهكم إله واحد هذا تقرير للألوهيه وللواحدانيه بأبلغ عباره إلهكم إله واحد نعم. من الذي ينكر الوحدانيه الكفار نعم. فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره نعم. وهم مستكبرون هنا يعلل القران سبب تمرل الناس كما شرحنا في الالوهيه كيف ان الناس عبدت كيف مع ان الطوفان اغرق البشريه والريح الصرصر اغرقت الثمود وعاد ثم اهلكت ثمود وكل مصر ومكبل على عباده غير الله عز وجل فهذا ناشئ من انهم لا يرجون معادا ولا حسابا وإنما اهملوا هذه القضية فأدى إلى انهم يقولون كما قال الكفار وكما قص القران نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر نعم ورد الله وما لهم بذلك من علم هذا عندهم ليس علما هذا ظن هذه الظنون فاسده واوهام باطلة اخترعها الإنسان ورتب حياته عليها وهي في الحقيقه اوهام اسماء سميتموها انتم اوائكم وضلالات اخترعوها من عند انفسهم ثم مضوا عليها على انها حقائق وهي افضل الباطل والقران الكريم استفاض في بيان هذا والله اعلم اذا استفاض في الرد في الرد عليهم يعني نعم فند كل زعم من مزاعمهم وظن من ظنونهم ورد عليه هم هم ابتداءا <تصفيق> الكفار كان عندهم استبعاد ساذج استبعاد مجرد استبعاد يقولون اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد نعم لماذا رجل بعيد لماذا يقول القران لماذا اسالهم ذلك رجل بعيد لماذا تستبعدونه طب ما دليل لا يوجد دليل يقولون دليل. ان ظنوا الا ظن واذا قال ان وعد الله حق والساعات لا ريب فيها وقلتم ما ندري ما الساعه إن ظنوا الا ظنا ليس عندهم علم يقيني على الاطلاق ان ظنوا الا ظنا وما نحن بمستيقنين فيسالهم القران لماذا تستبعدون نعم إذا كنتم تظنون ان الله لا يقدر على ذلك و هي خطيرة مساله خطيره فعلا فعلا اعاده الموت هذه مساله يعني تدل على غايه القدرة نعم الله عز وجل لماذا تستبعدون يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفظ الله عليم علم تم محيط ثم هو على غايه القدرة على غايه القدرة التي يرونها في حياتهم وفي كل شؤون الحياة وبالتالي فانكارهم هذا لا مبرر له اطلاقا هم ساقوا عده امور هم الكفار تشبثوا كلما ابطل لهم القرآن او كلما ابطلت لهم الرسل في طوال التاريخ كلما ابطلت لهم حجه اخترعوا غيرها جدلا جدلا يجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق نعم وبالتالي فالقران الكريم استفاض لانه المعجزه الاخيرة الخاتمة ولانه يناقش الملحدين والكفار إلى يوم القيامه ولان الله جل شانه علما أنه ستنشئ حضارات ماديه صرفه مثل الحضاره المعاصره وانها ست... ستؤسس فلسفات في غايه في غايه الخداع والتضليل لا لابطال هذا الأمر لذلك استفاض فيضا واشعا في مناقشة الكفار وفي الرد عليهم وبيان اخطائهم وظنونهم لاقامه الأدلة تلوي الأدلة تلوي الادله الادله البراهين القاطعه على أن القيامة حق لا ريب فيه وانها اتيه لا ريب فيها وان هذا هذه الأوهام التي يؤسسون عليها حياتهم لن تنفعهم وسيعودون رغم ما انو فيهم رغم أنوفهم إلى الله سبحانه وتعالى ليحاسبهم ويجازيهم ثم يلقي بهم في النار جزاء حقا وعدلا بما قدمت ايديهم اولا وبما انكروا على الرسل هذه الحقائق والتي بلغتها الرسل بناء على الوحي الالهي الصادق الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ومن هنا لا. كان الحديث القراني في هذا حديثا حيا نابضا مليئا بالادله مليئا بالاستنكار على هذا الموقف البشري المعيب مليئا بالبيان الحقائق العليا وراء ذلك على ما نبينه ان شاء الله في الحلقات القادمه لانها مسألة خطيرة غايه القطورة ما الفائده كان ينسب الى المسيح كلمة يقول ما الفائده ان تربح العالم ثم تخسر نفسك افرض ان هنا اسسنا حضارات باذخه واقمنا صناع صناعات ورفعنا الدخل القومي الى اقصى ما يصف عن يصل وحولنا الارض الى جنات وانهار ثم سيعود الإنسان راغما لانه سيموت كل البشر امام اعيننا تموت نعم. فسيعود راغما الى الله يوم القيامه فيحاسبه فاذا هو صفر مسكين وإذا هو ينقى في النار فما الفائدة ولا ينفعه شيء من ولا ينفع جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بنعم <تصفيق> رجل كان في الدنيا نعم فيغمز غمسه واحده في النار ثم يقال له هل رايت نعيم قط فيقول والله ما رايت نعيم قط النعيم الذي رااه ذهب وانقضى وبقي الحساب وبقي الجزاء الابدي واما الذي يدخل الجنه فيغمز غمزه واحده في الجنه ثم يقال لها رايت بؤسا ها رايت متاعب في الحياة يقول الله نسيتها ما رايته لان هذا النعيم الذي اراه هو شيء فوق التصور والحسبان ما في فيها ملا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر والله تعالى اعلم بالصواب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في نهاية هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لاستاذنا وشيخنا فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار سعيد على ما حدثنا عنه في هذا اللقاء الكريم بداية الحديث عن اليوم الاخر او عن الدار الاخره وكما ذكر فضيلته اسم الدار الاخره أو اليوم الآخر هو الاسم العالم على كل ما سيحدث من بدايه خروج الانسان من هذه الحياه الى ان يسكن واحدا من داري اما الجنه نسال الله ان يجعلنا من اهلها وإما النار عفان الله عز وجل واياكم منها اللهم امين في اللقاءات القادمه نستكمل مع فضيلته حتى نلتقي استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته hummm <laughs>